Abu Hu rayallahu anhudan riwayyat qlinadi Bir adam bayg’ambar sallallahu Alileyhi Wasallamdan rozadorning kuchoqlashi haqida so’ladisunda unga ruxsat berdilar Baqa buov otning huzurlariga kelib so’lagan edi uni qaytardilar Qaralsa zad ruxsat bergan kishi chol ekan qaytargan shaxs esa yigit ekan Abu Daud va bey haqi riwayyat qirgan vas sahihh degan Ushbu hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi shar'iy hukmlarni bayan qilishda kishilarning shaxsini ham e'tiborga olganlari ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Qadichoq o'z kamprini quchoqlaganlari bilan roza suvotur etadigan darajada shahvatni qo'zg'almasligi aniq. Yosh yigit esa bu ishlar rozasi ochiladi degan darajaga yetishi va kafforat berishga majbur bo'lib qolishi turgan deb. Demak روزادرنين بو باراديدى حكمى اونين حالىغا قراپ belirlanadı رضي الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل و وهو صائم وكان املككم ليربيه رواه الخمسة عائشه رضي الله عنهاдан روايات قرهنادى نبي صلى الله عليه وسلم Rozadar halları da oper və qıcaqlar edilər. Uzad içinizdə eyn şəhvət ilə malik edilər. Demək, bu masalada şəhvətkə malik buluş əsasi bir yar xısaflənədir. Ulamalarımız həm uşbu və başqa hədislərinin dəlil qırgan halda, Rozadar adam ilacı baricə bu işlərdən uzaq qorganı makhul deyişədir. مبالغة إلى أغز برنشيخش أن لقيت ابن صابرة رضي الله أنه قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أصحاب السنن Laqith ibn Sabra radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Men, ey Allohning rasuli, menga tahoratdan xabar bering dedim. Tahoratni yaxshilab qil. Panjalaring xorosini tahlil qil, suv yetkaz va burungga suv olishdan mubolagha qil. Magar rozador bo'lsang, bundan mustasno dedilar. Sunan egalari rivoyat qildilar. Avvalo hadisni rawisi Laqit ibn Sabrata radhiyallohu anhu bilan yaqindan tanishib olaylik. Laqit ibn Sabrataning asl isimlari Laqit ibn Amir ibn Sabrata ibn Abdullohdir. Kuniyalari Abu Razin al-Aqalidir. Bu zot mashhur sahobalardan bo'lib, hadislarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Buzatdan o'g'illari Asim ibn Laqit, akalarining o'g'li Vaqi ibn Adas, Abdulloh ibn Hajib, Amr ibn Aws As-Saqafiy dar rivoyat qildiradi. Ushbu rivoyatda ro'zador shaxs mubolagha ila burniga suv olib chayqamasligi kerakligi bayon qilinmoqda. Og'izga suv olib chayqash ham xuddi shunga o'xshashdir. Chunki ikki holatda ham insonning ichiga suv ketib qolib rozasiz yoki fitor yetishi mumkin. Rozador inson doimo bunga o'xatishlardan saqlanishi lozim. Yuqorida rozadorga manqaringan narsalar haqidagi ba'zi hadislarni o'rganib chiqdik. Ammo biz o'rgangan hadislardan boshqa hadislar ham bor. Ularning hammasini o'rganib chiqqan haqiqatlarimiz manqaringan narsalar rozani buzuvchi va rozadorga makruh bo'lsa ham Ruzasini buzmaydigan kısımlarga bulunişini tekitle gəllər. buzadigan va faqat qazo tutuşunu vacib kılib keffaratni vacib qilmaydigan nərsəl huy dəgilərdən ibarət. Birinci, gıza məs və gıza mənası deməs nərsəni tənavvür kılmaq. Bunda adətdə gıza sanal va enson tabi yemoqqa moyil bo'lmaydigan narsalar ko'zda tutilgan. Misol uchun, ro'zadorning xom guruch, xamir, biror narsa aralashtirilmagan un kabi narsalarni yemog'i shular jumlasiga kiradi. Demak, bunday ishni qilgan odamning ro'zasi buziladi, qazo ro'za tutibdiradi, lekin kafforat vazib bo'lmaydi. Ikkinchi 1 daniga ko'p tuzni yeb yuborsa ham, ro'zasi ochilib, uning qazosini tutib beradi. Shuningdek, 3. pishmagan meva ni yetsa ham, 4. tishlari orasida qolgan noxatdan katta narsani yetsa ham, 5. danak, paxta, qog'oz, teri yetsa ham, 6. tosh, temir parchasi, tuproq Tngaga oxshagan narsalarni YouTube yu barsa ham. Yetci o'z amari bilan ichiga tutun kirgassa ham. 8 orqasidan, burnnidan, tamog'idan vayar kishining oldidan ichiga suv yoki dori kiritilsa ham. 9 qulog'iga muayi tomissa ham su tomisissa ochlmaydi. 10in ayar kishining olddi azosidanqaatarata tomizsa ham rozasini qazo qilib tutmoq lozim bo'ladi. Erkak kishining old a'zosidan qatro atomizirganda bu gap yo'q. 11. Qasdan og'zi to'lib qussa ham qazo tutadi. Agar rozasini esdan chiqqan, og'zi to'lmay qusgan, taom emas balgam qusgan bo'lsa, rozasini ochilmaydi. 12. Rizo va davoni bemorlik, safar majburlash, xato, beparvolik yoki shubha kabi shar'iy uzurlar bilan tanovvul qilsa kazasını tutib beradi. Ağzını chayib turganda xato qilib suv ichiga ketib qolsa, ro'zasi ochiladi va qazo tutadi. 14. Boshidagi yoki qornidagi jarohatga dori qo'yganda ichiga yoki dimog'iga ketib qalsa ham. 15. bir uxlab yotgan odamning qorniga suv kiritib yuvarsa ham. 16- ayar kishi xizmatga yaramay qolaman deb taamysa ham. 17 Bir avwal esida yo’q taam yedan yoga jinsi yaqilli qilgan bo’lsa rozasi ochlmaydi. Ammma xkmini bilmay. Bolar ish bo’ldi deb keyin yana taam esa va jinsi yaqinilli qilssa qazo roza tutib berishi lazım bo’ladi. 18ci Broov roza rozat tuşünü niyat qilmadi. Kündüzü niyat qildi. Keyin bu niyatin togru bo’lmasa kerak degan şuhu habının taamye yevarsa rozası açıladı va qaza tu tuşü vazub bo’ladi. 19Bov hali tang atmagan bo’lsa kerak deb yevti Yoki cinsi yaqrlık qildi. Keyin bilsa tang atıp bo’lgan ekan, rozasining qazasini tutadi 21-chi birov quyosh botgan bo'lsa kerak deb yeb ishti yoki jinsi yaqinlik qildi keyin bolsa quyosh botmagan ekan rozasining qazasini tutadi 21-chi birov taom yeb yoki jinsi yaqinlik qilib turganda tong otib qoldi dar hol qilayotgan ishini to'xtatsa ro'zasi to'g'ri bo'la beradi 22-chi Шаҳватни toluq бўлмаган halda қондирса ҳам фақат қозо тутади. 23-учинчи, қўчақлаш, ўпус ва шунга ўхшаш ишлар туфайли манаси токилса қозо 24-унччи, ухлаб ётган аёлга جنسи яқинлик келса, ўша аёл қозо 25-унччи, аёл куси фаржига мой ёки шунга ўхшаш нарсаларни тамозса ҳам қозо 26 rozador shaxs alqasiga su yoki may bilanollangan panjani keritsa ham qazo tutadi 27ci rozador shaxs orqasiga paxda latta va shunga o'xlash narsadarini keritsa ham qazo tutadi 28 ayal kishi ichçki farjiga su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 ki un’il ma’nosidagi narsani sha’y uzursiz yemvi. Odatda ozuqi sifatida tanavul qilimladigan barcha narsalar g’izzoga kiradi. Dori, poperooz, Sira, Afun, nasha va shunga o’shash narsadar g’izo ma’nosidagi narsalarga kiradi. Ushbu holatlardan o’zasini ochgani odam ham qazosini tutadi ham qul ozod qilish, 60 kun ketma ket roza tutish unga qodir bo’lmasa 60 miskunga tam berish bilan kaffaatni ada qiladi. Ikkin Bir oni g'ibatini qirganidan qon alirganidan shahvat bilan ustalidan yoki o’ganidan xchaqlashib yotganidan moylabini maylaganidan keyin rozam ochirib ketdi degan o’y bilan qasdan yeb ichib yuborsa ham қазо туту ҳам каффарат адо қилади. ҳадў анна муҳаммадур расулуллоҳ яшҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ ҳайя нас-солаҳ, ҳайя алал фалаҳ, ҳайя алал фалаҳ, ва қоматис-солаҳ, ва қоматис-солаҳ. аллоҳу акбар, аллоҳу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 اللهم آمين اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ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 يا الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا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 افلا يعلم اذا بعث رما في القبور وحصي لما في الصدور ان ربه بهم يوم اذل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 الله أكبر As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum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 وَمَنْ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ هَلْ أَنْتَ كَادِثُ طَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَرغَ إِلَ أَهْ لِهِ فَجَأَ بِعجَلٍ سَمين فَقَرَبَوا إلَيْهِمْ قَالَ أَلَ تَأكُلون فَأَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَ قالَا لَا تَخَفْ وَبَن الشَّرُهُ بِغُلَ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 وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَفْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ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 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 والالطور وَكتَابِ مَسْطُور فيِي رَّم مَن شور وَبَيتِ المَعمُور وَالسَّقُ فيِي المَررفُور وَبَحر المسجور إِ ذاابَ رَبّكَ لَاقِع مَا لَهُم مِّن دَافِعٍ مَا لَهُم مِّن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هم في خوض يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم به تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إِنَّ لَهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَكِنَّبْنَا بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 وَإِمَّا دَنَوْا إِلَىٰ مَآبِهِم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَغْوُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ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 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر فما انت بنعمه ربك فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون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 أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ام تسالهم اجرا فهم مما مر من مصفون ام يعاندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا ام يريدون كيدا المكيدون أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ الله عما وَإِذَا رَوۡكِزَ فَمِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطٗا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرۡكُوبٌ فَذَرۡهُمۡ حَتَّىٰ يُلاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصۡعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغۡنِي عَنۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ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 وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر سمع الله لمن حمده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 Alhamdulillah, Rabbil Alameen Ar-Rahman, Ar-Raheem, Maliki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 وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُومِرَ تَن فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَامَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم анту ва абаакумма ма анзаллаллоху биха мин султаан ин йаттабиуна иллан ظнна ва ма тахауа аланфусу валакад яааум мин раббихим اَمْلِلْ اِنْسَانٌ مَّا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله INNA MIN BA'DI MA'INNA MIN BA'DI AN YA'DHANA ALLAHU LIMAN YASHAA WA YARDHA INNALLAZINA LA YU'MINOON BIL AKHIRATI LA YUSAMMUNO AL MALAIKATA وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 سَلَامٌ <صراط> عَلَى الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ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 إنِ رَبَّكَ وَاسِِعُ المَعُفِرَهُأَلَمُ بِكُمْ إذ أَ شَاءكُمْ مِنَ الأأَررض وَإِذْ أَتُمْ أَدَّ وَإِذ أَنتُمْ أَجَّةُم فِي بطون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 мма یجزاھل جزال اوفان وان ان الی ربک المنتھا واننه ھو اضحک و ابک واننه ھو وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى أَثْمُودَ سَمَاءَ بَقَا وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَاهَ فَرَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارًا هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَةِ الْآزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةِ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 اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقير ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ما فيهم مذجر حكمه بالغه فما تغني النذر خشع عن ابصارهم يخرجون من العجذ يخرجون من العجذ كانهم جراد منتشر طْعْرينَ إلَ الد يَقولُ الْكاف يَرونَ هذا يَم النسِ كَذَّبَ تثْقَُ لَهُم قَن نوحٍ فَكَذَّبُ عَدُدَناَا وَقالَاوا مجنونُ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِيرٌ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا إِنُّ نُنْهَمِرُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِيرٌ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كَذذَّبَتْ ثَمُودُُ بِ النُّذُر فَقَاوا أَبَشَرًَا مِنَّ وَاحِدََّ تَبِرُه إِا إذََّ فِي ضَلَ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِيرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِيرٌ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَالصَّبِيرٌ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضير وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِيرٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المرضو عليهم ولو دان كذبت قوم لوط بن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 وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ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 اَكُنْ فَارُكُمْ خَيْرٌ أَكُنْ فَارُكُمْ خَيْرٌ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَكُنْ فَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِيرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ Инналь мужримина фи длали ва сур йаума йасхабуна фи нари ала вуджухихим зуку массақар инна кулла шайин халакнаху وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِيرُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّدُورِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَار إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ اللَّهُ أَكْبَر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 Allahu <laughs> Akbar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 سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت Yun Ashwah, Kudus. Rablab الملائكة والروح. La ilaha illaぎ الله Nastaofiru Allah. N políticas jannah, hoa nao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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خَلَقَ lamahul bayyan Al-Shamse wa al-Qamar bihusban Al-Najm wa al-Shajar yasjudan Wa-Shamaa rafahaa وَاقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقِسطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَصْفِ وَالْرَيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَجََّ مِم من مارِج مِن النَّر فَبِأَيأَلَاءِ رَّكُماتُكَذِبًا رَبُّ الْ المَشِ قَنِ وَرَُّ المَغربَين رَبُّ الْ المَشرِ قَنِ وَرَُّ المَغبَيين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ أَنَا أَجْلِبُ لَكُمْ مِنْ عِلْمِ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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله إسمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما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 فِيهِمَا مُتَّكئينَ على رَفَْفٍ خُبلِون وَعَبَ قَرين حِسَان مُتَّكئينَ على رَفرَفٍ خُْرون وَعَبَ قَرين حِسَان فَبِأَي آلَ كبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يزال ولا يموت سبوح قدوس ربنا كاتي والرو لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار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 وَنِين وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر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 اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَسًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ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 ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إِلَى قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ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 عربا اثرابا عربا اثرابا لاصحاب اليمين ثلثم من الاولين ثلثم من الاولين وثلة من الله اكبر يا الله ولي من الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم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 وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوى آباؤنا الأولون قُلْ إِ الأَّلينَ وَالآخِرينَ لَمَ جورونَ إلَامِ قاتِ يَوومِم ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ <سؤال> الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ هذا نزلهم يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر بسم الحمد لله رب العالمين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 لَ لَا تَذكَّرون أَفَرَأَيتُمَّ ما تَحْرُثُون أَأَرنتُمْ تَزرَعُونهُ أَم نَحْنُ الزارعون لَنَ شَاءُ لَ جَعلنَاهُ حُطَامَ فَضَللتُم إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بمواقع النجوم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 فَ بِهَاذَا الحَدثِ أَنتُم مُدْهِنون وَتَجَعَلونَ لِزقَكُمْ أََّكُم تُكَذذِبون فَلَ ل إذَا بَلَغوتِحُقُم وَأَن تُم حينَائِذٍ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 فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَإِمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ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 فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر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 سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر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 طالين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو هو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Ya'lamu ma yaliju فِي al-ardi wa مِنْهَا ya'khruj minhaa مِنَ ma yanzilu minas-samahi wa ma ya'aruju fiha wa huwa ma'akum aynama kun tum wa huwa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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعل لكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم وأنفقوا لهم اجر کریم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 وَلِين مَنْذََّ يُقُرضُ اللهَّه قَرضًا حَسَنًَا فَيُضَع فَ لَهُ وَلَهُ أَجرٌ كَرم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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اذْهَرُنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا قيل ارجعوا اراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لو باب باطنه في الرحمه باطنه في الرحمه وظاهره من قبله العذاب يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَدَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ تَرَدَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حتى فَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ مَا أُوَاكُمْ مَا هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِير أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا وَلَا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون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 وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر سبحان الحمد لله رب العالمين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 وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا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 لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فاتَكُم وَلا تَفْرَحُوا بِمَ آتَاكُم وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النَّاسُ بالقسط وَأَنزَلنَ الحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدُ وَمَ نَافِعُلَّاسِ وََلِيَعَلَمَ اللهَّ وَلَعََّمَ اللهَّهُ مََصُرُهُ وَرسُلَهُ بِالغَيبَ إِ اللهَّ قَو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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه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 وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورَهْبَانِيَةٌ نَبْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسله ياتيكم كفلفين من رحمته ياتيكم كفلفين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ بيد اللَّهَ يُعْطِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفضل والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Alqari'ah, ma alqari'ah, ma alqari'ah, wa ma adhraka ma alqari'ah, yawma yakoonu nnasu ka alfarashil mabthus, wa فَثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ يا الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَلِلَّهِ نِعْمَ الْمَكَانُ لَهَا كُمُتَكَاثِرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَأَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لترغن الجحيم ثم لترغنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allahu <اللهم> Akbar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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر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 الله أكبر Assalomu <Sess> alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh Subhanalloh va La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah lahuhu mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in <ın> Allahümme teqabbel minna hâdihih s-salah ve fuallna jami'a nuhsanatina Allahümme a'inna ala zikrike ve shukrike ve husne ibadetik. Örver ziyara özinge ikhlas bilen iman bilen kıl gel ibadetlerimizni kabul eylegin. Kemçiliklerimizni affu mağfuret eyleh. Ecellerin sahibleriyini köpeytirib bir. Ya Rabbu ibadetlerinin berekatını dünyada hem ahirette hem özin nurkul kılub ataa kılgin. İlahi kademlerimizni imanda, ibadette, ilimde sabit kıyin. Kur'an nurlar bilan kalplerimizni münevver eyleh. Qu’'dan bulmaganimizni 'rganishimizga tavfiq ohimat bir Qu’anga bo’lgan muhabbatimiz tiyaqimizni ziyada eyla unga bo’lgan layaqatımız kudretimizni imkaniyatimizni ’zing ketirib bergin. ilahi özlerimizni hem avlat zurriyatlarimizni ham qur’anga imanda bo’gan unga muhabbat qiladigan unga amal qiladigan unga xizmat qiladigan Salih insanlardan borşimizni Allah o’zing nasibeydi. İilahi bugün xamanaimizda xizmatta bokturgan berşi azzilerimiz mescidtimiz haddimları. Içki işler kâdımlarım, milli güverdiyeden kilyen, yana başka teşkilatlardan kelgan berçi azizlerimiz ne? Bu umun musulman bendelerim, senge ibadet kilişleri üçün kilyen hizmetlerini kabul eylegin. İmanlarını salamet kilyen, amellerini gözel eyle, akıbetlerini bexayret, ailelerge, avladlarge vaxt, saadet ber, berçi hayırlı işleride, niyetlerde özün kömekçi bul. Ya rob, el yurtimizni tinch aman qilgin, aziz vatanimizni jannat makoni aylagin, xalqimizni, yurtimizni taraqqiyot sari boshlab turgan muhtaram yurtboshimiz, o'kushning atrofidagi barcha bizning ishlarimizga mutasaddid bo'lgan kishilarni Alloh o'zing to'g'ri yo'lga boshlagin. Mu'min musulmon bandalaring el yurt manfaati tomon hidoyat qilgunu, qadamlarini sobit aylab, yomonliklardan o'zing asragin. ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفی الاخيرتي حسنا وقنا عذاب النار Seferdeki ustazlarımız, cümleden İsmail Can Damlamız yani başka azizlarımız ne? Alıp bariyyatken, hizmetlerde Allah özgün muvaffaqiyyatlar atâ aylab salimin, ghanimin, nasib etkin gelişlerine nasip etken وصلى الله على محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك ياره